قُل تعَمونَ اللهَّه بدينينكُم واللهَّ يَععلم ماَا في السماوات واللَّ يَعلَ ماَا فيِي السمواتِ وَماَا فيِي الأرم واللَّهُ بكُلّ شيءَيئءٍ عَم يَمُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَموا قُل تَمّ عَلَّ إِسلامَكُم.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 قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر بريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟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 ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ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 م كَُّ كَفٍَّ عَنيدَ مَن عِخَير ماتَدِم مُريبَ الذيذ جَعَمَ عَ اللهَّ إلَ غَن آخرََفَ فألقياه في العذاب الشديد